كتاب الله دستوري, دستوري, دستوري كتاب الله دستوري وخير القلقي أسوتنا لسنة جل نوري لهدي الحق أرجدنا كتاب الله دستوري وخير وطونا بسنته ان جاد الحق ارشدنا كتاب الله دستور وخير الخلق اسوتنا بسنته ان جاد نور لي الحق ارشدنا لزمت محاضل فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا تعالى مع المخطئ تسامحنا تنافسنا بحفظ الآي, وهذا ما يميزنا. وهذا ما يميزنا. سُنَّتُهُ انْجَانا نُورِي نَهْدِي إِلْ حَقٍّ أَرْشَدَنَا كِتَابُ اللهِ دُسْتُورِي وَخَيْرُ خَلْقِ أُسْمَتُنَا بِسُنَّتِهِ انْجَانا نُورِي أَرْشَدَنَا لَزِمْتُمْ حَاضِنَ الْقُرْآنِ فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا حوار ثم أفكار فقوتنا بوحد تعال وجر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوةنا تعال وجر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوةنا لقانا في نبتيمية وخير الخلق قد في لقانة نبتيمية وخير الخلق قد وتنا وخير الخلق قد